بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه لا قال المراد رحمه الله تعالى بلا وهذا هو الحرف ماذا الخامس عشر من حروف المعاني الثلاثية قال حرف ثلاثي الوضع ما معنى ثلاثي الوضع باستعماله العربي ثلاثي ما فيه تغيير ولا فيه إضافة ولا فيه شيء ولا فيه زيادة ولا فيه نقص قال حرف ثلاثي الوضع هذا القول الراجح فيه والالف من اصل الكلمه هذا الاصل ايضا والراجح وليس اصلها بل قول مرجوح قال وليس اصلها بل التي للعطف دخلت الالف للايجاب او للاضراب والرد او للتانيث كالتافي ربه ثم خلافه لزعيم ذلك وهي حرف الجواب فلا حرف الجواب قال وهي مختصة بالنفي فلا تقع إلا بعد نفي في اللفظ أو في المعنى وتكون ردا له ردا لمن؟ للنفي سواء اقترنت به أداة الاستفهام أداة أو لا وقد وقع جواب الاستفهام في نحو هل يستطيع زيد المقاومة؟ فيقول بلى وقعت جوابا إذا كان منكرا لمقاومته ومنه قول القحاف بن حكيم جحاف بن حكيم قال بلا بلا سوف نبكيهم بكل مهند ونبكي عمير بالرماح الخواطري عمر بن الحمام جوابا لقول الاخصن له الا فسل الجحافه هل هو ثائر بقتل عصيبه النمير بن عامر عمر هو عامر بن الحمام هذا البيت للاخطال في ديوانه شعر الاخطال والروايه على سائل الجحافه هل هو ثائر بقتل أصيبة سليم بن عامر وسليم عامر قبيله من قيس عيلان ونمر بطن بني عامر قال ولا تقول لمن قال قام زيد بلا بلا لانه موضع من ما هو الذي يصلح في قام زيد نعم لانه موضع نعم لا موضع بلا لأن بلا ايجاب لنفي المجرد كقولك بلا لمن قال ما قام زيد او مقرون باستفهام حقيقة. حقيقة استفهام حقيقي نحو اليس زيد بقائم فتقول بلا بلا يعني هو قائم او للتقرير او للتقرير وهذا يا اخوه على التنزيل التقرير من أي قسم التقرير من الاثبات لكن نزل الاستفهام التقريري منزله النفي لذلك احيانا احيانا في كلام العرب ياتي بعد الاستفهام التقريري نعم فلا تستغرب ياتي بعد الاستفهام التقريري نعم باعتبار من هل باعتبار النفي او باعتبار التقرير نعم نعم تجاب عن التقرير ما, تجاب ما, ما نقول هي جواب عن النفي لا فهمتم الآن الآن التقرير من أي قسم من مفهوم الإثبات طيب نزل التقرير الاستفهام التقريري نزل في اللغة منزلة النفي فكانت ما هي جوابه كان جوابه بلاء كان جوابه بلا كما سئتي عنا قول ابن عباس يقول لو قالوا بلا لا كفروا وقالوا نعم كفروا لو قالوا نعم كفروا قال اول التقرير تعالى بكم قالوا بلا اجرت العرب التقرير مقر النفي هذه قاعده بين قوسين طرحة من أهم القواعد في اللغه ولذلك قال ابن عباس لو قالوا نعم لا كفروا لان نعم صديق المخبر في الايجاب والنفي لكن قلنا احيانا احيانا للفائده احيانا قد ياتي بعد الاستفهام التقريري نعم احيانا ياتي بعد الاستفهام التقريري نعم فهل نعم تتعلق بالنفي او تتعلق بالتقرير تتعلق بالتقرير لا تتعلق بالنفي انتبه لا معارضه بين ما جاء عن العرب انهم احيانا ينطقون بنعم بعد الاستفهام التقريري والمقرر عندهم العاده الجاريه الكثيره ان الاستفهام التقريري يجاب ببلاء تأتي بعده بلا فاذا جاءت بعده نعم مكان بلا هل الجواب للنفي او الجواب للتقرير الجواب للتقرير هذا الذي اريده وقال ابن عباس لو قالوا نعم لكفروا لان نعم تصديقا مخرف في الايجاب والنفي فاذا قال فإذا قال ليس لك عندي وديعه فقلت ليس لك عندي وديعة فقلت, فقلت نعم كان تصديقا له وان قلت بلا كان إيجابا لما نفى قال ابن مالك وقد توافقها نعم بعد المقرون يعني بعد النفي المقرون بالاستفهام كقول جحدر أليس اليس الليل الليل يجمع ام عمرو وايانا فذاك بنا تداني نعم وترى ال... نعم وترى الهلال نعم وترى الهلال كما اراه ويعلوها النهار كما علاني سعيد انه قال هنا ايش نعم فهل نعلق نعم بليس او نعلق نعم بمعنى التقرير يعني بالتقرير أن هذا أمر واقع ان أمر واقع يعني قمع الليل قول يعني قمع يعني الليل لنا الجواب نعم الجواب نعم فقمع الليل حاصل الليل يجمع الناس بأسرهم أهل الخير وأهل الشر ورؤيه الهلال يراها أهل الخير واهل الشر ويعلوها النهار كما علاني النهار يعلو الخلق باسرهم باسرهم هذا هو قال وقول الانصار للنبي صلى الله عليه وسلم الستم ترون ذلك هذا يقوى فيه قلب هذا فيه قلب من كلام المرادي وسبحان من لا يسهل والصواب ما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم للانصار الستم ترون ذلك هو ماذا قال قول الانصار للنبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه قلب تجعل عليه علامه قلب قال <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <قل وقول النبي صلى الله عليه وسلم للانصار الستم ترون ذلك ما هو قول الانصار للنبي الانصار ما قالوا للنبي الستم قال صوابه قول النبي صلى الله عليه وسلم الانصار الستم ترون ذلك قالوا نعم ويؤول قول الانصار على ان ذلك لأمن اللبس لامن اللبس يعني فهم يريدون التقرير ولا يريدون, يريدون اقرار التقرير ولا يريدون اقرار ايش ولا يريدون كاب النبي وقول جحدر على أن نعم جواب المقدر في نفسه من اعتقاده ما هو المقدر في نفسه من اعتقاده أن الليل يجمعه وام عمرو او يكون جواب لما بعده فقدم عليه قال الشيخ أبو حيان والاولى عندي أن يكون جواب لقوله فذاك بنات داني قال ننظر جمله مثبته ونجعل نعم جواب لها ولا ندخل في هذا لكن نقول هو ظاهر باعتبار التقرير اتت بعده نعم فنعم لجواب للتقرير الذي دلت عليه الجملة وليست جواب للنفي بليس فنعم لا نقول هي جواب لي أليس جواب للنفي لا قال وقال بعضهم يجوز أن ياتي بنعم بعد التقرير تصديقا لهم لأن معناه الإيجاب وانما يمتنع إذا جعلت جوابا يمتنع إذا جعلت جوابا فيؤتى بها ماذا؟ تصديقا أو جوابا؟ تصديقا للتقرير يعني جواب للتقرير ليست جواب للنهي قال ولا يكون الشاعر في قوله نعم ولا يكون الشاعر في قوله نعم بعد قوله اليس مخالفا لابن عباس رضي الله عنهما فيما قاله من ذلك لا يكون مخالفا لماذا؟ لأن ذاك في أمر ذاك في أمر جواب ابن عباس في ماذا يتعلق؟ بالنفي جواب ابن عباس يتعلق بالنفي وقول نعم بماذا يتعلق؟ بالتقرير تقرير المعنى أو المثبت قال فيما قاله من ذلك لأنه لم يتوارد معه على معنى واحد يعني ليست الجهه واحدة ليست الجهه واحدة وإنما اختلفت أنت فإن الذي منعه إنما منعه. فإن الذي منعه إنما منعه على أن نعم جواب. جواب لماذا تكتب؟ منع ما قال وف الذي منعه إنما منعنه على أن نعم جواب. جواب لي ليس جواب لليسار النفي. جواب ليس قال وإذا كانت جوابا إنما تكون تصديقا لما بعد عليه الاستفهام يعني التقرير تقرير تقرير والذي أجزناه إنما أجزناه على أن تكون غير جواب غير جواب لمن للنفي وإنما جواب للتقرير اثبات إنما نعم فيه على وجه التصديق تصديق الإثبات تصديق الإثبات قال على وجه التصديق لمعنى الاستفام الذي هو تقرير الذي هو إثبات واعترض هذا القائل بأن ما ذهب إليه دليل عليه والله أعلم شاء الله إلا أنزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين